مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قول وسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملاكٌ غلاظ شداد لا يعصون, الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون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 والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نور.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 إذ قالت ربَّنِي عِدَّكَ بِيتًا في الجَنَّةِ ونَجِنِي ونَجِنِي مِنْ فِرْعَونَ وعَمَلِهِ ونَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله أكبر